رَبُّ المشرطَينِ وَرَبُّ المَغْبَ فَبِأَّ آلَ إِ رَبّكُ ما تُكَذذبَ نَ رجَ البَحرينلتقِيان بَنَهُماَا بَرزَخ لا يبغِيان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 لا تَفُذُونَ إِللاا بِسُ الْق فَبِأَّ أَلَ إرَبِّكُمَا تُكَذِبَ يُربْسَلُ عَلَيْكُ مَا شوَظُ مِن النَّار وَلُحَاسُ فَلََن تَصر فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وربة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فَيَوْمَ لا اللَّ يُسْأَلُ عَنذَ بِهِ إسُ وَلَ جَ فَبِأَّ أَلَ إِ رَبِّكُ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 فَأَّ آلَ إَبّك ماَا تُكَذذبَ ذَوَتَ أَفْن فَبأَّأَلَ إَبّكُ ماَا تُكَذذبَ فيِيهِ مَا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 متان فباي الاء ربكما تكذبان مدحمتان فباي الاء ربكما تكذبان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان شور مقصوره في الخيام فباى آله ربكما تكذبان لم يطمثن انس قبلهم ولا جان فباى آله